لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ا ن للعلوم ج الاسلاميه ن مَيْتًا موسوعه ا ل ن ا ب ي للعلوم ا ل ا س ل ا م اسماء م الله وما عما ربك بغافر ع و ر الحسنى